أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعل لكم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أن فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأليض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم صيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يستكونون ذينكم بالباطل وتذلو بها إلى الحكام وتذلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون تسئونك عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 119. البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون